بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفاه وأما بعد المجلس الواحد والأربعون من مجالس سماع كتاب اللولو المكنون في سيرة النبي المأمون صلى الله عليه وسلم يقرأه عليكم عمر البساطي يقول زوات الرسول صلى الله عليه وسلم من صفية بنت حيي رضي الله عنها ذكرنا أن صفية من دحويي بن اخطب رضي الله عنها سبيت من حصن القمص قبل أن تنزل يهود على الصلح وكانت رضي الله عنها زوجة كينانة بن الربيع بن أبي الحقيق وقد قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم لغدره فلما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بجمع السبايا جاء دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له يا نبي الله أعطني جارية من السبي فقال صلى الله عليه وسلم اذا هفت خذ جارية فأخذ صفية من بالتحيي فجاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أعطيت دحية صفيه من بالتحيي سيدة خريضة والنظير لا تصلح إلا لك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوه بها فجاء بها فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال للدهية خذ جارية من السبي غيرها وعرض عليها رسول صلى الله عليه وسلم فأسلمت فاعتقها وتزوجها وجعل عتاقها صداقها فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر خرج بصفية معه قال انس رضي الله عنه حتى إذا بلغنا سد الصهباء حلت فدفعها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أم سليم تصنعها وتهيئها له وأهدتها للنبي صلى الله عليه وسلم من الليل فأصبح عروسا بها رؤيا صفية رضي الله عنها ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في وجه صفية رضي الله عنها خضرة فقال يا صفية ما هذه الخضرة؟ قالت كان رأسي في حجر ابن أبي الحقيق وأنا نائمة فرأيت كأن قمر وقع في حجري فأخبرته بذلك فلا طمني وقال تمنينا ملك, ملك يثرب قالت صفية رضي الله عنها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبغض الناس الي قتل زوجي وأبي وأخي فما زال صلى الله عليه وسلم يعتذر لي ويقول إن أباك ألب علي العرب وفعل وفعل حتى ذهب ذلك من نفسي وليمة الرسول صلى الله عليه وسلم على صفية رضي الله عنها قال انس رضي الله عنه فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسا قال من كان عنده شيء فليجئ به وبسط يطعن فجعل الرجل يجيء بالتمر وجعل الرجل يجيء بالثمن والرجل يجيء بالاقط فحاس حيثا فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية الأخرى في صحيح البخاري قال انس رضي الله عنه وأولما عليها بحيث قال الحافظ الفتح ولا مخالفة بين قول أنس أو لم عليها حيصا وبين قوله أو لم عليها التمر والسمن والأقط لأن هذه الأجزاء أي التمر والسمن والأقط من أجزاء الحيص قال أنس رضي الله عنه فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين أما ملكت يمينهم فقالوا إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي ما ملكت يمينهم فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد الحجاب فعرفوا أنه قد تزوجها فلما أرادت أن تركب أدنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذه منها لتركب عليها فأغلت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تضع رجلها على فخذه فوضعت ركبتها على فخذه وركبت وفي رواية أخرى في صحيح البخاري قال أنس رضي الله عنه فكنت أراه يحوي وراءه بعباءة أو بكساء ثم يردفها وراءه صلى الله عليه وسلم روى الحاكم في المستدرك وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفية بات ابو أيوب رضي الله عنه على باب النبي صلى الله عليه وسلم فلما أصبح فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر ومع أبي أيوب السيف فقال يا رسول الله كانت جارية حديثة عهد بعرس وكنت قتلت اباها واخاها وزوجها فلم آمنها عليك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال له خيرا قال الإمام الذهبي غريب جدا وله شويهد من حديث عيسى بن المختار وابن أبي ليلى عن حكم عن مقسم عن ابن عباس فذكر قريبا منه غيرة نساء الرسول صلى الله عليه وسلم من صفية ولما قدمت صفية رضي الله عنها المدينة كان في أذنيها خرصة من ذهب فوهبت لفاطمة منه ولنساء معها شيء من فضائل صفية رضي الله عنها ووفاتها وكانت الصفية رضي الله عنها شريفة عاقلة ذات حسب وجمال ودين وحلم ومقار حتى أن أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم أخذتهن الغيرة منها فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت صانعة طعام مثل صفية أهلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إناء في طعام فما ملكت نفسي أن كسرته فقلت يا رسول الله ما كفارته؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إناء كإناء وطعام كطعام ورغى الامام أحمد في مستده وابن حبان في صحيحه بسند صحيح على شرط الشيخين عن انس رضي الله عنه قال بلغ صفية رضي الله عنها أن حفصة رضي الله عنها قالت ابنة يهودي فبكت فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال ما شأنك قالت قالت لي حفصة إن ابنت يهودي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك ابنة نبي وإن عمك نبي وإنك لتحت نبي ففيما تفخر عليك ثم قال صلى الله عليه وسلم لحفصه اتق الله يا حفصه وكان عمر صفية رضي الله عنها حين تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع سنه سنة وتوفيت صفيه رضي الله عنها سنه خمسين من الهجرة في خلافة معاويه بن أبي سفيان رضي الله عنه ودفنت بالبقيع أمر الشات المسمومة ولما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر أهدت له زينو بن تلحارث امرأة سلام بن مشكم وأخت مرحب شاة مصليه وقد سألت أي عضو من الشاة أحب إلى محمد فقيل لها الذراع فأكثرت فيها السم ثم سمت سائر الشاة ثم جاءت بها فلما وضعتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تناول منها ذراع فلك منها مضغة فلم يصغها وبسط أصحابه أيديهم فيهم بشر بن البراء بن معرور رضي الله عنهما أخذ منها كما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما بشر فأثارها، وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلَفَضَها، ثم قال أصحابه إن هذا العظم لا يخبرني أنه مسموم. وفي رواية أخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تناول ذراعا فانتهش منها، وتناول بشر بن البراء رضي الله عنهما عظما فانتهش منه، فلما استرط رسول الله صلى الله عليه وسلم لقمة استرط بشر ما في فمه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعوا أيديكم فإن هذه ذراع تخبرني أنها مسمومة. فقال بشر بن البراء والذي أكرمك لقد وجدت ذلك في أكلات التي أكلت فما منعني أن ألفظها إلا أني أعظمت أن انغصك طعامك فلما أكلت ما في فيك لم أرغب بنفسي عن نفسك ورجوت أن لا تكون استردتها وفيها بغي ثم أرسل رسول الله إلى تلك المرأة اليهودية فجيئ بها فسألها عن ذلك فقالت أردت لأقتلك وعند الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قالت أردت إن كنت نبيا فإن الله سيطلعك عليه وإن لم تكن نبيا أريح الناس منك فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان الله ليسلطك على ذاك أو قال علي فقالوا يا رسول الله ألا نقتلها فقال صلى الله عليه وسلم لا وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لما فتحت خيبر أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شات فيها سم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما جمعوا لي من كانها هنا من يهود فجمعوا له فقال صلى الله عليه وسلم هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه فقالوا نعم يا أبا القاسم فقال صلى الله عليه وسلم هل جعلتم في هذه الشات سما قالوا نعم قال ما حملكم على ذلك قالوا إن كنت كاذبا نستريح وإن كنت نبيا لم يضرك وترك رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المرأة وعفى عنها فلما مات بشر بن البراء بن معرور رضي الله عنهما من أكلته التي أكل أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقطل قطل بقتلها لبشر بن البراء بن معرور رضي الله عنهما أثر السم الذي أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه الالم من هذا السم بين فترة وأخرى فكان يحتجم فقد روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد من ذلك شيئا أي من ألم السم احتجم قال فسافر مرة فلما أحرم وجد من ذلك شيئا أي من ألم ذلك السم فاحتجم وفي رواية أخرى في مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن من عباس رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم من أكلة أكلها من شاة مسمومة سمتها امرأة من خيبر فوائد الحديث قال الحافظ الفتح وفي هذا الحديث من الفوائد إخباره صلى الله عليه وسلم عن الغيب اثنان تكليم الجماد له صلى الله عليه وسلم ثلاثة وفيه معاندة اليهود لا بصدق بصدقه صلى الله عليه وسلم فيما وقع منهم من دسيسة السم ومع ذلك فعاندوه واستمروا على تكذيبه أربعة وفيه قتل من قتل بالسم قصاصا خمسة وفيه أن الأشياء كالسموم وغيرها لا تؤثر بذواتها بل بإذن الله تعالى انقطاع أبهر الرسول صلى الله عليه وسلم وقد بلغ أثر هذا السم برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى انقطاع الأبهر منه صلى الله عليه وسلم فقد روى الإمام البخاري في صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر فهذا أوان وجدت قطاع أبهري من ذلك السم وأخرج الإمام أحمد في مسنده وأبو داود والحاكم مسند صحيح عن أمي مبشر أنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي قبض فيه فقالت بأبي وأمي رسول الله ما تتهم بنفسك فإني لا أتهم إلا الطعام الذي أكل معك بخيبر وكان ابنها بشر من البراء بن معرور لانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم وأنا لا أتهم غيره هذا أوان قطاع أبهري استشهاد الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا السم روى الإمام أحمد في مسنده والحاكم بسند صحيح على شرط مسلم علي بن مسعود رضي الله عنه أنه قال لأن أحلف بالله دسعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل قتلاً أحب إلي من أن أحلف واحدة وذلك بأن الله عز وجل اتخذه نبيا وجعله شهيدا وقال ابن القيم وكان مقي أثرها أي أثر السم مع ضعفه لما يريد الله سبحانه من تكميل مراتب الفضل كلها له صلى الله عليه وسلم فلما أراد الله إكرامه بالشهادة ظهر تأثير ذلك الأثر الكامل من السم ليقضي الله أمرا كان مفعولا قتل الفريقين في غزوة قتل الفريقين في غزوة خيبر بلغ عدد من استشهد من المسلمين في غزوة خيبر بضعة عشر رجلا أربعة من قريش وواحد من أشجع وواحد من أسلم وواحد من أهل خيبر وهو الأسود الراعي وأحد عشر رجلا من أنصار وبلغ عدد قتل اليهود في غزوة خيبر ثلاثة وتسعين رجلا فيهم نفر من أشرافهم كبني أبي الحقيقي ومرحب قدوم أبان بن سعيد رضي الله عنه من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما توجه إلى خيبر بعث من المدينة أبان بن سعيد ابن العاص رضي الله عنه على سرية قبل نجد فقدم أبان وأصحابه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر بعد ما افتتحها فسأل أبان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسم لهم فلم يفعل قال الحافظ الفتح لم أعرف حال هذه السريه فلعل النبي صلى الله عليه وسلم بعث هذه السريه إلى نجد لإرهاب الأعراب هناك لأنهم كانوا يطلبون غرة المسلمين للإغارة على المدينة والقيام بالنهب والسلب أمر يهود فدك لما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر بعث محيصة ابن مسعود رضي الله عنه في رجال معه إلى يهود فإلى يهود فدك يدعوهم إلى الإسلام فأبطأ عليه فلما فر رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر قادف الله الرعب في قلوبهم فبعثوا إلى رسول ليس صلى الله عليه وسلم يصالحونه على النصف من فدك بمثل ما صالح عليه أهل خيبر فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك منهم فكانت فدك خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لم في المسلمون عليه بخير ولا ركاب، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق منها ويعود منها على صغير بني هاشم ويزوج منها أيمهم. مهم روى أبو داود في سننه بسند حسن عن المغيرة بن من قال جمع عمر بن عبد العزيز بني مروان حين استخلف فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له فدك فكان ينفق منها ويعود منها على صغير بني هاشم ويزوج منها أيمهم حصار وادي القرى وقصة مدعم ثم تحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إلى وادي القرى وكان بها جماعة من اليهود فنزل بها وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غلام له يدعى مدعما أهداه له رفاعه بن زيد الجذامي فبينما هو يضع رحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم إدجاؤه سهم غائر فأصابه فقتله فقال الناس هنيئا له الشهادة يا رسول الله هنيئا له الشهادة يا رسول الله فقال رسول الله كلا ولدي نفسي بيده إن الشملة التي أصابها يوم خيبر من المغنم لم تصبها المقاسم لا تشتعل عليه النار فجاء رجل حين سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم بشراك أو شراكان فقال هذا شيء كنت أصبته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك أو شركان من النار قلت وقد شدد الرسول صلى الله عليه وسلم في امر الغلول فقد أخرج الإمام احمد في مسنده بسند حسن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلول عار ونار وشنار على اهله يوم القيامة تعبئه الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه للقتال ثم عبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه للقتال وصفهم ودفع رواه إلى سعد بن عباده رضي الله عنه وراية إلى الحباب بن المنذر رضي الله عنه وراية إلى سهل بن حنيف رضي الله عنه وراية إلى عباد بن بشر رضي الله عنه ثم دعاهم إلى الإسلام وأخبرهم أنهم إن أسلموا أحرزوا أموالهم وحقنوا دماءهم وحسابهم على الله فرفضوا ذلك وأبو إلا القتال فبرز رجل منهم فخرج له الزبير بن عوام رضي الله عنه فقتله ثم برز آخر فبرز له علي رضي الله عنه فقتله ثم برز منهم رجل ثالث فخرج له أبو دجانة رضي الله عنه فقتله حتى قتل منهم أحد عشر رجلا كلما قتل منهم رجل دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم من بقي للإسلام ولقد كانت الصلاة تحضر يومئذ فيصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه ثم يعود فيدعوهم إلى الله ورسوله ولكنهم ابوا ذلك فلم ترتفع الشمس لمغيبها حتى أعطوا ما بأيديهم وفتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم عنوة وغنمه الله تعالى أموالهم وأصابوا أثاثا ومتاعا عن كثيرا وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي القرى أربعة أيام وقسم ما أصاب على أصحابه هناك وترك الأرض والنخل بأيدي اليهود وعاملهم على نحو ما عامل عليه أهل خيبر وولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم عمر بن سعيد بن العاص رضي الله عنه أمر يهود تيماء وولما بلغ يهود تيماء ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهل خيبر وفدك ووادي القرى صالحوه على الجزية وأقاموا ببلادهم وأرضهم في ايديهم أمر يهود خيبر في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وظل يهود خيبر يعملون في مزارعها على نصف ما يخرج منها في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم فلما كان حين يصرم النخل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم عبد الله بن رواحة الانصاري رضي الله عنه ليأخذ فطاف في نخلهم فخرصها جميعا ثم ضمنهم الشطر فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة خرصه أرادوا أن يرشوه فقال لهم يا أعداء الله أتطعمون السحت والله لقد جئتكم من عندي أحب الناس إلي ولا أنتم أبغضوا إلي من عهدتكم من القردة والخنازير ولا يحملني بغض إياكم وحب إياه على ألا أعدل عليكم فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض وقد خرص لهم عبد الله بن رواحة عاما واحدا ثم لما قتل في يوم مؤتة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانه جبار بن صخر رضي الله عنه وكان خارص أهل المدينة وحاسبهم بعد ذلك غذروا يهود خيبر وظل يهود خيبر على ذلك لم يرى منهم شيء يضر المسلمين حتى عدوا على ابن محيصة ابن مسعود الأوسي الأنصاري فقتلوه وذلك في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد روى النسائي في السنة الكبرى والطحاوي في شرح مشكل الآثار بسنة صحيح عن عمرو بن عن أبيه عن جده قال إن ابن محيصة الأصار أصبح قتيرا على أبواب خيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقم شاهدين على من قتله أدف إلى برمته قال يا رسول الله ومن أين أصيب شهدين وإنما أصبح قاتلا على أبوابهم قال صلى الله عليه وسلم فتحلف خمسين قسامة قال يا رسول الله وكيف أحلف على ما لا أعلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتستحلف منهم خمسين قسامة قال يا رسول الله كيف نستحلفهم وهم اليهود فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ديته عليهم وعالهم بنصرها وأخرج الشيخان في صحيحهم عن سالم بن أبي حثمة أنه قال أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خبر من جهد أصابهم فاخبر محيصة ان عبد الله قتل وطرها في فقير أو عين فاتى يهود فقال لهم أنتم والله قتلتموه قالوا ما قتلناه والله ثم أقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم فذكر لهم فأقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل أخو عبد الله بن سهل المقتول فذهب ليتكلم وهو الذي كان بخيبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمحيصة كبر كبر يريد السن فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يدو صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم به فكتب يهود ما قتلناه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا لا قال صلى الله عليه وسلم أفتحلف لكم يهود قالوا ليسوا بمسلمين فوداف رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده مئة ناقة حتى أدخلت الدار قال سهل فركضتني منها ناقة اجلاء يهود خيبر والجزيرة في خلافة عمر رضي الله عنه ولم يزل يهود خيبر يعملون في أرضها على نصف ما يخرج منها في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ومدة خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه ثم أقرهم عمر رضي الله عنه صدرا من خلافته إلى أن خرج ابنه عبد الله والزبير بن العوام والمقداد بن الأسود رضي الله عنهم إلى اموال لهم بخيبر يتعاهدونها فلما قدموها تفرقوا في اموالهم فعودي على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما تحت الليل وهو نائم على فراشه ففدعت يداه من مرفقه فلما أصبح تصرخ عليه الصاحباه فأتياه فسألاه عمن صنع به هذا فقال لا أدري ثم قال فأصلح من يدي ثم قدم به على عمر رضي الله عنه فقال هذا عمل يهود وفي رواية الطحاوي بسند صحيح قال ابن عمر رضي الله عنهما فلما كان زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه غالوا في المسلمين وغشوهم ورموا ابن عمر من فوق بيت ففدعوا يديه فلما بلغ عمر رضي الله عنه ذلك فلما بلغ عمر رضي الله عنه ذلك قام في الناس خطيبا فقال أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمل يهود خيبر على أن نخرجهم إذا شئنا وقد عدوا على عبد الله بن عمر ففدعوا يديه كما بلغكم مع مع عدواتهم على الانصاري قبله لا نشك أنهم أصحابهم ليس لنا هناك عدو غيرهم فمن كان له مال بخيبر فليلحق به فإني مخرج يهود فلما أجمع عمر رضي الله عنه على إجلائهم أتاه أحد ابني أبي الحقيق فقال يا أمير المؤمنين تخرجنا وقد أخرنا محمد صلى الله عليه وسلم وعاملنا على الأموال وشرط ذلك لنا فقال عمر رضي الله عنه أظننت أني نسيت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لك كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعد بك قلوسك ليلة بعد ليلا فقال كان ذلك زيلة من أبي القاسم فقال عمر رضي الله عنه كذبت يا عدو الله إنه لقول فصل وما هو بالهزل. أقلهم عمر رضي الله عنه إلى تيماء وأريحاء وأعطاهم قيمة ما كان لهم من التمر مالا وإبلا وعروضا من أقتاب وحبال وغير ذلك تخيير عمر رضي الله عنه أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم وخير عمر رضي الله عنه حينئذ أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن من الماء والأرض أو يمضي لهن ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهن وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيهن مئة وثق وثمانون وثق تمر وعشرون وثق شعير فمنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار الوثق فكانت عائشة وحفصة رضي الله عنهما ممن اختارتا الأرض والماء إجلاء يهود فدك ونصار نجران وأجل كذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه يهود فذك ونصار نجران أيضا من الحجاز ولم يخرج أهل تيماء ووادي القرى لأنهما من أرض الشام لا من الحجاز قال الحافظ الفتح الذي يمنع المتركون من سخناه منها أي من جزيرة العرب الحجاز خاصة وهو مكة والمدينة واليمامه وما ولاها لا فيما في ذلك مما يطلق عليه اسم جزيرة العرب لاتفاق الجميع على أن اليمن لا يمنعون منها مع أنها من جملة جزيره العرب هذا مذهب الجمهور وعلى الحنفية يجوز مطلقا إلا المسجد وعن مالك يجوز دخولهم للتجارة، وقال الشافعي لا يدخلون الحرم أصلا إلا بإذن الإمام لمساحة المسلمين خاصة. وقال الدكتور محمد أبو شهبة رحمه الله تعالى ونعم فعل الملهم المحدث فإن الحجاز قطب الإسلام وقلبه النابض فكان من الحكمة أن يبقى القطب قويا متماسكا والقلب سليما من عوامل الضعف والفساد كي تبقى الأطراف سليمة قوية تؤدي وضائفها المطلوبة معها. فهل يقيد الله لهم من أبطال المسلمين والعرب من يجليه من الأرض المباركة فلسطين؟ كما أجلوا عن البلد الطيب المدينة والأرض الطاهرة الحجاز العودة إلى المدينة وأحداث حدثت في الطريق ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة منصورا مؤيدا من الله سبحانه وتعالى وكانت مدة غيبته نحو من شهر وفي طريق عودته حدثت أحداث منها الحادث الأول ذكر الله عز وجل كلما اشرف الناس على واد رفعوا اصواتهم بالتكبير الله أكبر الله أكبر لا إله الا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعوا على انفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم قال ابو موسى الأشعري رضي الله عنه وأنا خلف دابه رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعني وأنا أقول لا حول ولا قوة الا بالله فقال لي عبد الله بن قيس قلت لديك رسول الله قال ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة قلت بلى يا رسول الله في ذاك أبي وأمي قال صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله الحالث الثاني فوات صلاة الفجر روى الشيخان في صحيحي معنى أبي هرث رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر سار ليله حتى إذا أدركه الكرى عرسا وقال لبلال اكلأ لنا الليل فصلى بلال ما قدر له ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوله مستقذا ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اي بلال فقال بلال أخذ بنفسي الذي أخذ بأبي أنت وأمي يا رسول الله بنفسك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتادوا فاقتادوا رواح شيئا ثم توضأ رسول الله صلى الله وسلم وأمر بلالا فأقام الصلاة فصل بهم الصبح فلما قضى الصلاة قال رسول الله صلى الله وسلم من الصلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله قال وأقم الصلاة لذكره قلت قصة فوات صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس حالثت أكثر من مرة غير هذه المرة فمنها في غزوة الحديبية كما تقدم وفي غزوة تبوك كما سيأتي الحادث الثالث سقوط الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أكملوا طريقهم إلى المدينة. قال انس رضي الله عنه أخبرنا من خبر أنا وأبو طلحة ورسول الله صلى الله وسلم وصفية قال ناقة رسول الله صلى الله وسلم قال فعترتنا قت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصرع صفيه فاقتحم أبو طلحة فقال يا رسول الله جعلني الله في ذاك أضررت. قال لا عليك المرأة فألقى أبو طلحة على وجهه الثوب فانطلق إليها فمد ثوبه عليها ثم أصلح لها رحلها فركبنا ثم اكتنفناه أحدنا على يمينه. والآخر عن شماله قال الحافظ الفتح الحديث أنه لا بأس للرجل أن يتدارك المرأة الأجنبية إذا سقطت أو كانت تسقط فيعينها على التخلص مما يخشى عليها وصول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حتى إذا بدأ له جبل أحد قال هذا جبل يحبنا ونحبه فلما أشرف على المدينة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم به إبراهيم مكة اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم ثم قال صلى الله عليه وسلم آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولهن حتى دخل المدينة قصة الحجاج بن علاطن السلمي رضي الله عنه مع قريش رواه الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صعيه بسند صحيح على شرط الشيخين على ناس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر قال الحجاج بن علاط يا رسول الله إن لي بمكة مالا عند صاحبتي ومال متفرق في تجار أهل مكة فأذن لي يا رسول الله أن آتي مكة لآخذ مالي قبل أن يعلموا بإسلامي فلا أقدر على أخذ شيء منه فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الحجاج يا رسول الله إنه لا بد لي أن أقول فأنا في حل إن للت منك أو قلت شيئا فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما شاء قال الحجاج فخرجت حتى إذا قدمتم مكة تواجدت بثانية البيضاء رجالا من قريش يستمعون الأخبار وأسألون على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بلغهم أنه قد سار إلى خيبر فهم يتحسسون الأخبار وأسألون ذا الرثمان فلما رأوني قالوا الحجاج عنده والله الخبر ولم يكونوا علموا بإسلامي أخبرنا فإنه قد بلغنا أن محمدا قد سار إلى خيبر فقال الحجاج قد بلغني ذلك وعندي من الأخبار ما يسركم فأطافوا به وأمسكوا ناقته وهم يقولون إيه يا حجاج فقال لهم هزم محمد هزيمة لم تسمعوا بمثلها قط وقدر أصحابه قتلا لم تسمعوا بمثل قط وأسر محمد وقال يهود خيبر لا نقتله حتى نبعث به إلى أهل مكة فيقتلوه بين أظهرهم بمن كان أصاب من رجالهم فقام وصحوا مكة وقالوا قد جاءكم الخبر وهذا محمد إنما تنتظرون أن يقدم به عليكم فيقتل بين أظهركم فقال الحجاج لهم عينوني على جمع مالي بمكة وعلى غرمائي فإني أريد أن أقدم خيبر فأشتري من فل, من فل محمد وأصحابه قبل أن يسبقني التجار إلى ما هو قال الحجاج فجمع لي مالي كأحث جمع سمعت به وجئت امرأتي فقلت لها جمعي لما ما كان عندك فإني أريد أن أشتري من فل محمد وأصحابه فإنهم قد استبيحوا وأصيبت أموالهم وفشل ذلك في مكة وأظهر المشركون الفرح والسرور وانقمع من كان بمكة من المسلمين موقف العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وبلغ الخبر, الخبر العباس بن عبد المطلب في عاقرة في مجلسه وجعل لا يستطيع أن يقوم فأخذ ابن له ويقال له قثم وكان يشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستلقى فوضعه على صدره وهو يقول حبي قثم حبي قثم شبيه هذه الأن في الأشم نبي رب ذي النعم برغم أن في من رغم ثم أرسل العباس رضي الله عنه غلاما له إلى الحجاج بن علاط فقال وإلك ما جئت به وماذا تقول فما وعد الله خيرا مما جئت به فقال الحجاج بن علاط لغلامه اقرأ على أبي الفضل السلام وقل له فليخلي لي في بعض بيوته لأتيه فإن الخبر على ما يسره فجاء الغلام فلما برغ باب الدار قال أبشر يا أب الفضل فوثب العباس فريحا حتى قبل بين عينيه فأخبره ما قال الحجاج فأعتقه ثم جاء الحجاج إلى العباس فأخبره أن رسول الله, صلى الله عليه وسلم قد افتتح غيبر وغانم أموالهم وجرت فهام الله في أموالهم واصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية من تحيي فاتخذها لنفسه وخيرها بين أن يعتقها وتكون زوجته أو تلحق بأهلها فاختارت أن يعتقها وتكون زوجته ولكن جئت لمال كان لها هنا أردت أن أجمعه فأذهب به فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لي أن أقول ما شئت فاخف عني ثلاثا ثم اذكر ما بعد ذلك فجمعت امرأته ما كان عندها من حلي ومتاع فجمعته فدفعته إليه ثم انشمر به فلما كان بعد ثلاث أتى العباس مرات الحجاج فقال لها ما فعل زوجك فأخبرته أنه قد ذهب يوم كذا وكذا وقالت لا يحزنك الله يا أبا الفضل لقد شق علينا الذي بلغك فقال لها أجل لا يحزني الله ولم يكن بحمد الله إلا ما أحببنا وقد أخبرت الحجاج أن الله قد فتح خيبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجرت فيها سهام الله واصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية من تحيي لنفسه فان كانت لك حاجة في زوجك فالحقي به قالت أظنك والله صادقة قال فاني صادق والأمر على ما أخبرتك ثم ذهب العباس رضي الله عنه حتى أتى البيت وقد لبس حلة له وتطير وأخذ عصاه فطف بالكعبة ثم أقبل حتى أتى مجالس قريش وهم يقولون لا يصيبك إلا خير أبا الفضل هذا والله التجلد لحر المصيبة فقال لهم كلا والله لم يصيبني إلا خير بحمد الله وقد أخبرت الحجاج بن علاط أن خيبر قد فتحاه الله على رسوله وجرت فيها سهام الله واصطفى صبية لنفسه وقد سألني أن أخفي عليه ثلاثة وإنما جاء ليأخذ ماله وما كان له من شيء هاهنا ثم يذهب فرد الله الكآبة التي كانت بالمسلمين على المشركين وخرج المسلمون ومن كان دخل بيته مختائبا حتى أتوا العباس فأخبرهم الخبر فسر المسلمون ورد الله ما كان من كآبة أو غيظ أو خزي على المشركين ولم يلبث مشركو خريشة أن جاءهم خبر انتصار المسلمين على اليهود في خيبر دخول الرسول صلى الله عليه وسلم بأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما ولم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد زوجته أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما في انتظاره بعد أن رجعت من الحبشة مع جعفى رضي الله عنه وأصحابه ولم تذهب معهم إلى خيبر بل جلست في المدينة وقد ذكرنا فيما مضى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث إلى النجاشي عمرو بن عمية الضمري ليزوجه إياها ويبعث بها إليه مع جعفر بن أبي طالب وأصحابه وكانت أم حبيبة رضي الله عنها من بنات عم رسول صلى الله عليه وسلم ليس في أزواجه من هي أقرب نسب إليه منها ولا في نسائه من هي أكثر صداقا منها ولا من تزوج بها وهي نائيه الدار أبعد منها وقد هجرت إلى الحبشة مع زوجها عبيد الله بن جحش فمات عنها وهم بالحبشة روى ابن سعد في طبقاته بسند فيه الواقدي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى أعسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة قال حين تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ام حبيبه منت ابي سفيان وقال مقاتل بن حيان ان هذه الايه نزلت في أبي سفيان لان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ابنته فكانت هذه مودة ما بينه وبينه ورد الحافظ بن كثير ذلك بقوله وفي هذا الذي قاله مقاتل النظر فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج بأم حبيبة بنت أبي سفيان قبل الفتح وأبو سفيان إنما أسلم ليلة الفتح بلا خلاف وكان لأم حبيبة رضي الله عنها لما دخل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بضع وثلاثون سنة وتوفيت رضي الله عنها سنة أربع وأربعين من الهجرة في خلافة أخيها معاوية رضي الله عنهما تحقيق دعوة ردة عبيد الله من جحش فذكر أهل المغازي أن عبيد الله بن جحشن هجر إلى الحبشة مع زوجته رملة بنت تأبي سفيان رضي الله عنها ثم إلا ارتد عن الإسلام واعتنق النصرانية ومات عليها ولم يثبت شيء من ذلك بل إن الأدلة الصحيحة تدل على أنه مات مسلما وقد حقق الشيخ محمد بن عبد الله العوشن هذه المسألة ونشرت في مجلة البيان وسأعرض كلام الشيخ كاملا تحقيق الخبر اشتهر في كتب السيرة أن عبيد الله بن جحش قد تنصر في أرض الحبشة وكان قد هاجر إليها مع زوجه أم حبيبة رضي الله عنها فألفبت ردته بسند صحيح قال ابن إسحاق رحمه الله في ذكر بعض من اعتزل عبادة قريش للاصنام وهم ورقة بن نوفل وعبيد الله بن جحش وعثمان بن الحويرث وزيد بن عمرو بن نفيل فقال بعضهم لبعض تعلمون والله ما قومكم على شيء لقد أخطأوا دين أبيهم إبراهيم ما حجر نطيف به لا يسمع ولا يبصر ولا يضر ولا ينفع التمسوا لأنفسكم فإنه والله ما أنتم على شيء فتفرقوا في البلدان يلتمسون الحنيفية دين أبيهم إبراهيم فأما ورقة بن نوفل فاستحكم في النصرانية وأما عبيد الله بن جحش فأقام على ما هو عليه من الالتباس حتى أسلم ثم مع المسلمين الحبشه ومعهم رأته أم حبيبة بنت أبي سفيان مسلمة فلما قدمها تنصر وفارق الاسلام حتى هلك هناك نصرانية ثم قال ابن اسحاق فحدثني محمد بن جعفر بن الزبير قال كان عبيد الله بن جحش حين تنصر يمر باصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم هنالك من ارض الحبشه فيقول فقحنا وصاتم اي ابصرنا وانتم تلتمسون البصر ولم تبصروا بعد وشيخ ابن اسحاق هنا محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام وهو ثقه مات سنه بضع عشره ومائه من الطبقة الثالثة وهي طبقة لم يثبت لأحد منها لقاء أحد من الصحابة فالخبر مرسل ثم ذكره ابن إسحاق في قدوم جعفر بن أبي طالب من الحبشة فقال حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروه قال خرج عبيد الله بن جحش مع المسلمين مسلما فلما قدم أرض الحبشة تنصر قال فكان إذا مر بالمسلمين وذكر نحو ما سبق وهذا سند صحيح لكنه مرسل وهو صح ما ورد في تنصر عبيد الله بن جحش وذكره أيضا في تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة رضي الله عنها فقال ثم تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد زينب أم حبيبة من ابي سفيان وكان قبله عند عبيد الله بن جحش فمات عنها بأرض الحبشة وقد تنصر بعد إسلامه والخبر هنا بدون إسناد وروى القصة ابن سعد في الطبقات فقال أخبرنا محمد بن عمر حدثنا عبد الله بن عمرو بن زهير عن اسماعيل بن عمرو بن سعيد بن العاص قال قالت أم حبيبة رأيت في النوم عبيد الله بن جحش زوجي بأسوأ صورة وأشوهها ففزعت فقلت تغيرت والله حاله فإذا هو يقول حيث أصبح يا أم حبيبة إني نظرت في الدين فلم أردين الخير من النصرانية وكنت قد دنت بها ثم دخلت في دين محمد ثم قد رجعت إلى النصرانية فقلت والله ما خير لك وأخبرته بالرؤية التي رأيت له فلم يحفل بها وأكب على الخمر حتى مات ورواه ايضا في ذكر عدد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقال عند ذكر أم حبيبة رضي الله عنها وكانت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند عبيد الله بن وكان قد أسلم وهجر إلى أرض الحبشة ثم ارتد وتنصر فمات هناك على النصرانية وشيخ ابن سعد في الخبرين هو الواقلي وهو متروك على ساعة علمه ورواه الحاكم في المستدرك عن الزهري مرسلا وفي ثم افتتنا ثم وتنصر فمات وهو نصراني وأثبت الله الإسلام لأم حبيبة وأبت أن تتنصر ورواه منصولا من طريق الواقدي وفيه رؤيا أم حبيبة كرواية ابن سعد ومراسيل الزهري ضعيفة قال الإمام الذهبي رحمه الله قال يحيى بن سعيد القطان مرسل الزهري شر من مرسل غيره لأنه حافظ وكل ما قدر أن يسمي ثم وإنما يترك من لا يحب أن يسميه قلت الذهبي مراثيل الزهري كالمعضل لانه يكون قد سقط منه اثنان ولا يسوغ ان نظن به أنه أسقط الصحابية فقط ولو كان عنده عن صحابي لا أوضحه ولا ما عجز عن وصله ومن عد مرسل الزهري كمرسل السعيد بن المسيب وعروة ابن الزبير ونحوهما فانه لم يدر ما يقول نعم كمرسل قتالة ونحوه وروا الخبر الطبري في تاريخه في ذكر الخبر عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هشام بن محمد مرسلا وفي عند ذكر أم حبيبة فتنصر زوجها وحاولها أن تتابعه فأبد وصبرت على دينها ومات زوجها على النصرانية والخبر فضلا عن إرساله فإنه عن هشام بن محمد بن السائب الكلبي وهو رافضي المتروك قال الإمام أحمد رحمه الله إنما كان صاحب سمر ونسب ما وننت أن أحد يحدث عنه ونقى له ابن الأثير في تاريخ عن ابن الكلبي أيضا ورواه البيهقي في الدلائل من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة قال ومن بني أسد بن خزيمة عبيد الله بن جحش مات بأرض الحبشة نصرانيا ومعهم رأته أم حبيبة بنت أبي سفيان واسمها رملة فخلف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكعوا إياها عثمان بن عفان بأرض الحبشة والخبر فيه علتان الإرسال وضعف ابن لهيعة والمتن هنا فيه غرابة قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وأما قول عروة أن عثمان زوجها منه فغريب لأن عثمان كان قد رجع إلى مكة قبل ذلك ثم هاجر إلى المدينة وصحبته زوجته رقية وعبيد الله بن جحش لم يترجم له ابن عبد البر في الاستيعاب ولا ابن الأثير في أزل الغابة ولا الحافظ ابن حجر في الإصابة وفي ترجمة أخيه عبد الله رضي الله عنه في الإصابة لم يذكر الحافظ ابن حجر شيئا أما ابن عبد البر فقد قال في الاستيعاب في ترجمة عبد الله وكان هو وأخوه أبو أحمد عبد بن جحش من المهاجرين الأولين ممن هاجر الهجرتين وأخوهما عبيد الله بن جحش تنصر بأرض الحبشة ومات بها نصرانيا وبانت منهم رأته أم حبيبة وكذا ذكر ابن الأثير في ترجمة عبد الله وفي ترجمة أم حبيبة رضي الله عنها في الإصابة قال الحافظ ابن حجر ولما تنصر زوجها عبيد الله وارتد عن الإسلام فارقها فأخرج ابن سعد من طريق إسماعيل بن عمرو بن سعيد الأموي قال وذكر القصة التي رواها ابن سعد عن الواقدي وسبقت وفي ترجمتها في التهذيب قال هاجرت إلى الحبشة مع زوجها عبيد الله بن جحش فتنصر هناك ومات فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي هناك سنة ست وقيل سنة سبع وقال الذهبي في السير في ترجمة أم حبيبة رضي الله عنها قال ابن سعد أخبرنا الواقدي وأخبرنا وذكر رؤياها رضي الله عنها وردة زوجها ثم قال الذهبي وهي منكرة ولم يبين رحمه الله وجه النكارة الراجح أن خبر الردة غير صحيح ومما يرجح أن خبر الردة غير صحيح أن الروايات صحيحة في نكاحه صلى الله عليه وسلم بأم حبيبة رضي الله عنها لم تذكر شيئا من ذلك فقد روى الإمام أحمد في مستده والطحوي في شرح مشكل الآثار بسند صحيح من طريق الزهري عن عروة عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش وكان أتى النجاشية فمات وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة وهي بأرض الحبشة زوجها إياه النجاشي وأمهرها أربعة آلاف وروا بن حبان في صحيح بسند صحيح على شرط البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت هاجر عبيد الله بن جحش بأم حبيبة بنت أبي سفيان وهي مرأته إلى أرض الحبشة فلما قدم الحبشة م فلما حضرت الوفاة أوصى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة وبعث معها النجاشي شرحبيل ابن حسنة فلو كان عبيد الله بن جحشي يرتد عن الإسلام ومات نصرانيا لما أوصى بزوجته أم حبيبة رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة وأنه كان يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسب الإسلام كما يذكر اهل المغازي مما سبق يتبين والله اعلم أن قصه ردة عبيد الله بن جحشي لم تثبت لعدة أدلة منها واحد أنها لم تروى بسنة صحيح متصل، فالموصول من طريق الواقلي والمرسل جاء عن عروة ابن زبير ولا يمكن أن نحتج بالمرسل عند من يرى الاحتجاج به في مسألة كهذه فيها الحكم على أحد السابقين الأولين رضي الله عنهم بالردة اثنان أن دوايات الصحيحة في زواجه صلى الله عليه وسلم لأم حيبة لم تذكر ردة زوجها السابق كما في دوايات السابقة عند الإمام أحمد والطحوي وابن حبان ثلاثة أنه يبعد أن يرتد أحد السابقين الأولين لإسلام عن دينه وهو ممن هاجر فرارا بدينه مع زوجه إلى أرض بعيدة غريبة وخاصة أن عبيد الله بن جحش ممن هاجر ما عليه قويش من إبادة الأصنام والتماسه مع ورقة وغيره كما في رواية ابن سعق بدون سند الوالدة أول هذا البحث وفي رواية ابن سعد عن الواقذية أنه كان قد دان بالنصرانية قبل الإسلام ومعلوم أن البشارة البعتات الرسول صلى الله عليه وسلم كانت معروفة عن عند أهل الكتاب من يهود ونصارى فكيف يتصور من رجل يترقب الدين الجديد أن يعتنقه ثم يرتد عنه لدين منسوخ كما أن زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأم حبيبة كانت في سنة ست وقيل سبع والدة عبيد الله المزعومة قبل ذلك بمدة وهي مرحلة كان الإسلام قد على فيها وظهر حتى خارج الجزيرة العربية بل أصبح هناك من يظهر الإسلام ويبطن الكفر كحال المنافقين أربعة في حواره رقل مع أبي سفيان وكان إذاك كان أنه سأله ضمن سؤالاته هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فأجاب أبو سفيان لا ولو كان عبيد الله قد تنصر لوجدها لو أبو سفيان فرصة للنيل من النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته كما فعل لما سئل فهل يغضر قلت لا ونحن منهم في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها قال ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة ولا يمكن القول بأن أبا سفيان لم يعلم بردة عبيد الله لو صحت لأنه والد زوجه أم حبيبة وبعد فالمسألة متعلقة بأحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ومن السابقين الأولين صح السند بخبر الردة فلا كلام وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل أما والسند لم يثبت فإن نصوص شريعة حافلة بالذنب عن عرض المسلم فكيف إذا كان هذا المسلم صحابيا بل ومن السابقين والله أعلم